انفلا <تصفيق> امرا كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربه بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصِلُ न सभिनी वो न उनानी बई दरसला में विन बिली सी कौमिनि उब मां सेब सूरीन इलाह बि से पौमी लहु मई जी मई वहू अ जी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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا زيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفر انتم ومن في الارض جميعا فان الله لواني حميد الم ياتيكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم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 وَإِنَّ لَنَا فِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْرُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٌ أَلَا تُؤْمِنُونَ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُؤْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُم إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَقَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ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 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَى رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدَهُ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَنْ وَرَا ويمسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسير ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه علاب وليم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 فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لم أقل ما قضى الامر ان الله وعدكم وعدل حظ ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان الا الا وكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ودوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انت بمصرخي انني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار فيها, بإذن فيها ألم كيف ضرب الله مثلا फिहर बहुरब करीम पी वई ब أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي وكلها كل حين يَذِنِي رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ يُعْرِضُ عَنْهَا وَلَا يُقِيمُ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 अलम चाराईर नदी न बदलो नओं न चल्ाही गुफ्रा वहनो पौम हू बवा चोराईर नदी न बदलो न्य चल्ाही गुफ्रो वहनो पऊम हूं जल बवान नमीसल पूरी जा उल चवंदर वैवाल नदी न की मो सर चवी मारो जा वयूं फिकोमी मारो जाऊं शिवाऊं आया मी कबेरी अच्ला भयो फी वा खिल अाहुल जी ख़क माची वल्ल वर मीन सम वर मीरस म اَخْرَجَ لَكُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ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 إذ قال هذا البلد آمنا واجنبني وبني रही मो रबील बलदमीन वी अबुदल रबी अब्दुल कबीन फम चबी फुमी وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ وَالَّذِي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 الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل وهي صالح ان ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء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 मुहतो वई रोसि लायरो चजुरि तो चजुरिं तरफुम विदुमवादा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 وكان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو تقام अर विलरि मीन यर قطيرًا وَتَغَشَّى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُ ذَرُبِهِ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُونَ الْأَلْبَابُ